سوي بنانا، بل يريد الإنسان يفجر أماماً، يسأل أين يوم القيامة؟ فإذا برق البصر، وخفق القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان. يومئذ أين المفض كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة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 كلا بل تحبون العاجل وتدرون الآخرة وجوه يوم إذ الناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أي يفعل بها فاقرا؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق؟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 فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم أولى لك فاولى أيحسب إنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى